إ ل ه ن ا لك الحمد لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا و أ ن ق ذ ت ن ا وفرجت عنا وفرجت ن ا وفرجت ن ا لك الحمد ب ا ل إ ي م ا ن ولك الحمد ب ا ل إ س ل ا م ولك الحمد ب ا ل ق ر آ ن لك الحمد ب ا ل أ ه ل والمال و ا ل م ع ا ف ى كبدت عدونا وبسطت رزقنا و أ ظ ه ر ت أ م ن ن ا وجمعت فرقتنا و أ ح س ن ت معافاتنا ومن كل ما س أ ل ن ا ك ربنا أ ع ط ي ت ن ا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمه ا ن ع ن ت بها علينا في قديم او حديث او سر او علانيه او خاصه او عامه او حي او ميت او شاهد او غائب لك الحمد حتى ترضي ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد اذا رضيت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أ ع ط ي ت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت ف إ ن ك تقضي ولا ي ق ض ى عليك إ ن ه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت, تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا من ولا منجا منك إ ل ا إ ل ي ك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إ ل ي ك اللهم ق س م لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين م ا ص ي ت ك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا و موسوعه ب م النابلسي وقواتنا أ د ا ما أ ت ن ا و للعلوم ه ا ل ا ر ث ن ا و ج ع ل ف أ ر ا س ل ى م ي ه ل س م ا ء الله ع فأرنا على من الحسنى ل ن موسوعه النابلسي ن ن ا و للعلوم ا ت ا ل د ا ل ا س ل ا م ل ه اسماء الله غ ا ل ح س ن ا م و س و ع ل ا ل ج ن ة هي د ا ر وقرارنا ن ا و ل ا ت س ي للعلوم ي ن ن ا ب ذ ب ن ا ن ل ا ي خ ا ف ك ف ي ن ا ولا ي ر ح م ن ا برحمتك ي ا أرحم ا ل ر ا ح م ي ن اللهم حبب إ ل ي ن الينا ا إ م ا حبب إ ل ي ن ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة والغنيمة كل كل والغنيمة من إثم من بر والفوز ب ا ل ج ن ة والفوز بالجنه و ا ل ن ج ا ة من النار اللهم إ ن قلوبنا بيدك تقلبها كيف تشاء فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت ق ل و ب ن ا ع ل ى ط ا ع ت ك ا ل ل ه م إ ن ا ن س أ ل ك ق ل و ب ا أ و ل ا ه ق ل و ب ا م ي ه اسماء الله ا ل م ا ف ت ح م س ا م ع ق ل و ب ن ا وارزقنا لذكرك ى وطاعه رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا قلبا توابا قلبا توابا لا كافرا ولا مرتابا اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك و أ ت م م علينا نعمتك و أ س ب غ ع ل ي ن النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ل الله ا ل ح ي ا ض